بوك تو تشينزيج ششاسي وخمسون, ستة وخمسون. المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس أ أضع وجود رغبة. وجود رغبة. Noi avem لدينا الرغبة. لدينا الرغبة. Noi avem ليس لدينا رغبة. ليس لدينا رغبة. أَصَتَمَعْ. الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف. يو ما تم. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. يو نو ما تم. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. آ عذاب توفر الوقت. توفر الوقت. يل اري لديه وقت لديه وقت يل نو تيمب. ليس لديه وقت ليس لديه وقت في لانيش الشعور بالملل الشعور بالملل يا يستي لنشا. هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. يا نو يستي لنشا. هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. آ في فومي. في فومي. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. هل أنتم جوعة؟ هل أنتم جوعة؟ نَوْ هل أنتم غير جوعة؟ هل أنتم غير جوعة؟ في ستي ați الشعور بالعطش الشعور بالعطش lor le este sete hom عطش غير عطش غير عطش Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.